قال رحمه الله رحمة واسعة وقوله في هذه الآية وهم يحسبون أي يظنون وقرأه بعض السبعة بكسر السين وبعضهم بفتحها كما قدمنا مرارا في جميع القرآن ومفعولا حسب هما المبتدا والخبر اللذان عملت فيهما ان والأصل ويحسبون أنفسهم محسنين صنعهم وقوله صنعا أي عمل، وبين قوله يحسبون ويحسنون الجناس المسمى عند أهل البديع تجنيس التصحيف وهو أن يكون النقط فرقا بين الكلمتين كقول البحتري ولم يكن المغتر بالله إذ سرى ليعجز والمعتز بالله طالبه فبين المغتر والمعتز الجناس المذكور وقوله في هذه الآية الكريمة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الآية نص في أن الكفر بآيات الله ولقائه يحبط العمل والايات الدالة على ذلك كثيرة جدا كقوله تعالى في العنكبوت والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا وسيأتي بعض أمثلة لذلك قريبا ان شاء الله وقوله في هذه الايه الكريمه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فيه للعلماء اوجه احدها ان المعنى انهم ليس لهم حسنات توزن في الكفه الاخرى في مقابله سيئاتهم بل لم يكن لهم الا السيئات ومن كان كذلك فهو في النار كما قال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وقال الوزن يومئذ الحق فمن ذقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم الايه وقال واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه الى غير ذلك من الايات وقال بعض اهل العلم معنى فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم وهوانهم بسبب كفرهم وذلك كقوله عنهم سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين أذلاء حقيرين وقوله قل نعم وأنتم داخرون وقوله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هوانهم وصغارهم وحقارتهم وقد دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه أن الكافر السمين العظيم البدن لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله انتهى من البخاري وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه وهو يدل على أن نفس الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة وفيه دلالة على وزن الأشخاص وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره هذه الآية بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة المذكور ما نصه وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قدر الكفايه المبتغى به الترفه والسمن وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين ومن حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إن من بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وهذا ذم وسبب ذلك أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشره والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتها فهو عبد نفسه لا عبد ربه ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام وكل لحم تولد من سحت فالنار أولى به وقد ذم الله تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ويتنعم تنعمهم في كل أحواله وأزمانه فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف الإسلام ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه وزاد بالليل كسله ونومه وكان نهاره هائما وليله نائما انتهى محل الغرض من كلام القرطبي وما تضمنه كلامه من الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الحبر السمين فيه نظر لأنه لم يصح مرفوعا وقد حسنه البيهقي من كلام كعب وما ذكر من ذم كثرة الأكل والشرب والسمن المكتسب ظاهر وأدلته كثيرة وحسب المؤمن لقيمات يقمن صلبه أيها المستمع الكريم حسبنا هذه الليلة ما مضى ولنا بإذن الله لقاء آخر متجدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته